افلا تكذبون هذا ام أن انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم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 كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريته بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتغون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم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 فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إِنَّهُ هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعنة ربك بكاهل ولا مجنون أَمْ يَقُولُونَ شاعر نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ المنون؟ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ